114. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون 115. على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين 116. فذرهم يقوبوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة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 اني كلما دعوتهم لتوفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم جاروا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واقروا واستكبروا استكبارا